ا ل ح م لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ط ر ا ط الذين ا ن م ت عليهم غير المغضوب عليهم ع ل ى الضالين、آمين. واتل عليهم ن ب أ ابني آ د م بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من ا ح د ي م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لا ت ل ن ك ق ان ل إ م ا ي ت ق ض ل الله من المستقيم لا ينبت ا ل ي ي د ك ل تقتلني ما الذي بات ي ق ي د ي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك إ ن ي أ خ ا ف الله رفضل انمي شركه ج الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ا ل ذات ي مضمون اجتماعي ر قال يا م و ن س و ل ه ذ ا ا ل غ ر ا ب فوارية وأتاقي فأصبح وأتاقي من ل ن ا س ي ن من أ ج للعلوم ذ ك كتبنا ى بني إسراء ا ل ا ت ل ا م ي ه أ ن ه من قتل نفسا بغير نفس او ف س ا د في ا ل أ ر ض فكانما قتلا مات جميعا ومن احياها فكانما احيا مات جميعا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 شركه الهدى أن أن أو ي شركه دعويه د ي م غير ربحيه ذات مضمون ذلك ل ه خزي في ا ل ي اجتماعي و في ل آ خ ر ة أذاب ظ م إلا الذين موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ح ي م أيها الذين موسوعه ت النابلسي ي و س وجاهدوا في ب للعلوم ه ك م ت ف ل إن, له أن الاسلاميه ي أقول ب د و ل ي ف ت د و ا به من عذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ما تحبل منهم ولهم عذاب أ ل ي م يريدون أ ن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه ف ق ط ا ايديا وما جزى ا بما كتبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليك إِنَّ ا ل شركه الهدى تَأْلَمْ ش ر ك ا ل س ا دعويه ا ل ر غير ربحيه م ش ا ذات مضمون اجتماعي ء وَيَغْفِرُ ن ي ش 「ここまで来たら」